إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تذنني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم فلم مزقوه.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 أرسل رسوله بالهداوة دين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدل لكم على تجارة تنجكم من عذاب أليم؟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 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجِرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَرْمٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله